أينا من همه ما ألماه إن يكن راض إن يكن راض وعيشي ألم آخر عشت في الدنيا عشت في الدنيا أحب الألماء كلما طقت الايام زاد النعمه ان يكن راض وعيشي الم عشت في الدنيا احب الالم عشت في الدنيا احب الالم بين روحي فؤادي حبه وانا اسر الذي بينهما انه معبود قلبي خالقي وهو المعبود ارضا وسما المعبود ارضا وسما الله الله باسمك اللهم انسى غربتي وا في كل بعد حرما وإذا الناس تمادت قسوة أغنى ذكرك عن قلوب روحما أغنى ذكرك عن قلوب أحب <تصفيق> الله الله وأنسي كل ما ضاقت الأيام مذا الدنيا إن يكن راضٌ عايش ألم عشت في الدنيا أحب الألم عشت في الدنيا أحب الألم عشت في الدنيا أحب الألم عشت في الدنيا أحب الألم ما شاء الله عليكم يا شباب